بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق الخلق بلطيف قدرته وبديع صنعته فأحسن فيما صنع وأبدع الموجودات على غير مثال والصلاة والسلام على خير من سجد وركع وقصر وجمع ما ركض الماء ونبع وظهر في السماء نجم وطلع وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد فيسعد إخوانكم في مؤسسة حنين للإنتاج الإعلامي والتوزيع بمكة المكرمة أن يقدم لكم هذا الإصدار الطيب المبارك لسور لقمان الحجرات قاف القمر الرحمن الواقع والحاقة بصوت فضيلة الشيخ عمر أحمد القزبري من صلاة الترويح والقيام لعام ألف واربعمائة واربعة وعشرين للهجرة النبوية الشريفة من مسجد سماحة شيخ الإمام عبدالعزيز ابن عبدالله ابن باز جزى الله قارئنا خير الجزاء والآن نترككم مع التلاوة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لا كتاب الحكيم هدوء رحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يقرون أولئك على هدم ربهم وأولئك هم المفلحون. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين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 خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميذ بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماوات نبتنا فيها من كل زوج كريم هذا خلق الله هذا خلق الله فأرني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ظلم مبين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 إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهنه وفصاله في عامين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 لم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وضًقنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علمه ولاهذب ولكِتَبِ المُنِيتِ وإذا قِيلَ لَقُمُ التَّبِعُ مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا فَلَتَتَبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ أَبَا أَمَّا أَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوْهُمْ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور ومن كفر فلا يحذنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور نمتعهم قليلا ثم نظر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 الله هو الغني الحميد ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده والبحر يمدغه من بعده سبعة أبحر ما نفذ كلمة الله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 Wahai mereka yang beriman, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya serta mereka yang beriman kepada Allah dan وَسُتَّقُوا رَبَّكُمْ وَخْشَوْ يَوْمًا وَخْشَوْ يَوْمًا لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَوْا وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَوْا وَالِدِهِ شَيْئًا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ كم الحياة الدنيا فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الله يدهو علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام.